بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الحادي والثلاثون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى قال رحمه الله ولما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة أن يعبدوا الله ولا يشكوا به شيئا وأن يمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم ولهم إن وفوا بذلك الجنة فقبلوا وقالوا لا نقيل ولا نستقيل نزل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون قرأ حمزة الكسائي وخلف فيقتلون بتقديم المفعول على الفاعل على معنى قتل بعضهم قرأ فيقتلون ويقتلون وقتل الباقون منهم وقرأ الآخرون بتقديم الفاعل وعدا عليه قال مصدر مؤكد حقا صفته يعني وعد وعدا عليه حقا وعد وعدا حقا عليه قال المعنى ما وعد به حق ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن فيه دليل على أن الجهاد كان في شريعة من تقدمنا ومن أوفى بعهده من الله استفهام على جهة التقرير أي لا أحد أوفى بعهده من الله فاستبشروا فافرحوا ببيعكم الذي بايعتم به فإنه أوجب لكم عظائم المطالب وذلك هو الفوز العظيم أي إنه الحصول على الحظ الأغبط التائبون رفع على المتحي أي هم التائبون والمراد بهم المؤمنون المذكرون الذين تابوا من الشرك العابدون المخلصون العبادة لله تعالى الحامدون في السراء والضراء السائحون الصائمون سموا بذلك لتركهم اللذات المطعم أو المطعم والمشربة والمنكح في الحديث سياحة أمة الصوم الراكعون الساجدون في الصلاة الأمرون بالمعروف الإيمان وأنهون عن المنكر الشرط وتقدم تفسير المعروف والمنكر في السورة والحافظون لحدود الله القائمون بأوامره وبشر المؤمنين يعني هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل روي أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية ابن المغيرة فقال عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله أبي أمية أترغب عملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو عاملة عبد المطلب وأبا أن يقول لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لا لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بأن ماتوا, كفار بأن ماتوا كفارا ثم بين عذر إبراهيم في الاستغفار لأبيه فقال وما كان استغفار إبراهيم قرأ هشام بن عمرو إبراهيم بالالف لأبيه عم إلا عما وعده وعدها إياه. قال بقوله لا لك لا مغفرتك بالتوفيق للإيمان. فلما تبين له أنه أي ظهر لإبراهيم بطريق الوحي أن آزر عدو لله لموت على الكفر تبرأ منه. أضرب عن الاستغفار لأبيه في الدنيا. إن إبراهيم لأواه قال متأوه تضرعا حليم صفوح عمن ناله بسوء وما كان الله ليضل قوما أي ليسميهم ظلالا ويؤاخذهم مؤاخذتهم بعد إذ هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقون قال خطر ما يجب اتقاؤه المعنى ما كان ليحكم بضلال من استغفر للمشيكين قبل النهي حتى يتبين لهم ما يأتون فإذا بين ولم يأخذوا به بعد ذلك يستحقون الضلال إن الله بكل شيء عليم فيعلم أمرهم في الحالين إن الله له ملك السماوات والأرض يحكو ما يشاء يحي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير تقدم تفسيره في السورة لقد تاب الله أي تجاوز وصفح على النبي من إغنه للمنافقين في التخلف والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة فيما ندموا على الخروج لما قاسوا قرأ أبو جعفر العسرة بضم السين والباقون بالإسكان والمراد وقت العسرة وليس المراد ساعة بعينها والمراد الذين اتبعوه في غزوة تبوك ويسمى جيش العسرة لقلة الظهر كان العشرة يعتقبون على البعير الواحد والزاد والماء وشدة الحر أو معطوف على بقلة الظهر والزاد والماء وشدة الحر حتى كادت أعناقهم تنقطع عطشا ومنهم من نحر بعيره واعتصر ماء فرثه وجعل فرثه على صدره من بعد ما كاد هم يزيغه قال تميل لا يميل يزيغ يميل قلوبه أو على قراءة تزيغ أو يكون هو يفسر على قراءة تزيغ تميل قلوب فريق منهم عن الثبات على الإيمان أو اتباع الرسول قرأ حمزة وحفص عن عاصم يزيغ بياء على التذكير والبقون بالتاء على التأنيف هو غالبا يفسر على قرأة التأنيف ثم تاب عليهم تكرير لتأكيد التوبة إنه بهم رؤوف الرحيم قرأ نافع أبو جعفر بن كثير بن عمر حفص عن عاصم رؤوف بالإشباع حيث وقع على وزن فعل والبقون بالاختلاس على وزن فعل والرأفة أشد الرحمة وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال عن غزوة تبوك هم كعب بن مالك الشاعر ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية وملخص القصة أن غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة لوقوعها في زمن الحر والبلاد مشجبة والناس في عسرة وكانت في السنة التاسعة من الهجرة فأنفق أبو بكر جميع ماله وأنفق عثمان نفقة عظيمة وسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. وتخلف عبد الله بن أبي بن أبي المنافق ومن تبعه من أهل النفاق وتخلف ثلاثة من الصحابة وهم كعب ومرارة وهلال ولم يكن لهم عذر ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن قام بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها وكان إذا قدم لم يجاوز الهاء عيد على تبوك، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فاتفقوا يعتذرون إله ويحلفون وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله ثم جاءه كعب وكان تقدمه مرارة وهلال فسألهم عن ساب تخلفهم فاعترفوا ألا عذر لهم فأمرهم بالمضي حتى يقضي الله فيهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامهم من بين من تخلف عنه فاجزنبه الناس فلبثوا على ذلك خمسين ليلة قال كعب فبين أنا أسير في سوق المدينة إذا نبطي من أنبط الشامي ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب ابن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتاب من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ولست بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت هذا أيضا من البلاء والشر فسجرت التنور وأحرقته ولما مضت أربعون من الخمسين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال نسائهم وجاءت امرأة هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في خدمته فأذن لها من غير أن يقربها فلما كملت لهم خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم وذاب الناس يبشرونهم وجاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له وهو يبرق وجهه من السرور أرفشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال أمن عندك يا رسول الله من عند الله قال لا بل من عند الله وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي برهبها وسعتها ما مصدرية برحبها بما رحبت برحبها وساعتها وضاقت عليهم أنفسهم أي قلوبهم من فرط الوحشة والغم قرأ حمزة ضاقت بالإيمالة وظنوا أيقنوا ألا ملجأ من الله من سخطه إلا إليه إلا إلا إلا إلا, إلا, إلا, إلا, إلا استغفاره <تصفيق> وضح إن هنا في خطأ ثم تاب عليهم ليتوبوا قال ليدوموا على التوبة إن الله التواب لمن تاب الرحيم متفضل عليهم بالنعم يا أيها الذين يمنوا اتقوا الله فيما لا يرضاه وكونوا مع الصادقين الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا الله نية وقولا وعملا قال كعب فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد إذ هداني أعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي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 أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا؟ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي لا يصونوا أنفسهم عما يصيب نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم في سفرهم ضمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يدوسون موضعا يغيظ الكفار يغضبهم قرى أبو جعفر يطون بإسكان الواوي موطيا بنصب اليأب بغير همز فيهما وشبهه حيث وقع ولا ينالون من عدو نيلا أسرا وقتلا وهزيمة إلا كتب لهم به عمل صالح إلا استوجبوا به الثواب إن الله لا يضيع أجر المحسنين على إحسانهم ولا ينفقون نفقة صغيرة تمرة ونحوها ولا كبيرة كنفقة عثمان في جيش العسرة ولا يقطعون واديا في مسيرهم في الغزو في الذهب والمجيء إلا كتب لهم ليجزيهم الله بذلك أحسن ما كانوا يعملون قال لام قسم تأكيد تقديره والله لا يجزي أنهم الله فحفت النون استخفافا وكسرة اللام وكانت مفتوحة فأشبه في اللفظ لام كي فنصبوا بها كلام كي هو عادي بيقال فيها إن هي لام, لام كي أو لم تعليل ولكن هنا كأنه يذكر أن أنها في معنى القسم ثم ذكر أنها كانت كذا ثم وقع فيها كذا ولما أنزل الله عز وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا فكان المسلمون ينفرون إلى الغزو ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم وحده فانزل الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة نفي بمعنى النهي ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي فحين لم يكن نفير للكاف فهل نفر من كل فرقة بعضها ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ليتفقهوا في الدين أي الباقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينظروا قومهم قال النافرين ويعلمهم القرآن إذا رجعوا إليهم وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية لعلهم يحذرون ولا يعملون بخلافه قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابدي كفضله على أبناءكم وقال صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين آلونكم من الكفار قال وهو عام في قتال الأقرب فالأقرب وليجدوا فيكم غلظة قال شدة عليهم واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي المنافقين من يقول قال بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا يقينا وتصديقا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا بزيادة العلم الحاصل وهم يستبشرون يفرحون لأنه ساب لزيادة كمالهم وأما الذين في قلوبهم مرض قال شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم كفرا إلى كفرهم فعند نزول كل سورة ينكرونها فيزداد كفرهم وماتوا وهم كافرون واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه أولا يرون قرأ حمزة ويعقوب ترون بالتاء والخطاب, والخطاب للمؤمنين والباقون بالغيب على خبر المنافقين أنهم يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بالمرض وغيره ثم لا يتوبون من نفاقهم ولا هم يذكرون يتعظون وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين نظر بعضهم إلى بعض قال عند تعريض النبي صلى الله عليه وسلم بنفاقهم يريدون الهرب يقولون هل يراكم من أحد من المؤمنين إن قمتم من المسجد ثم انصرفوا عن مكانهم خارجين صرف الله قلوبهم عن الهدى وهو يحتمل الإخبار والدعاء ذلك بأنهم بالسبب أنهم قوم لا يفقهون لسوء فهمهم والفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام وشرعا معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد. هو ذكر معنى الفقه شرعا هنا من باب الاستطراد وإلا فولا محل له في معنى هنا في في كلام في كلام المفسر يعني أو في الكلام في تفسير الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا أصلًا ممكن يقال في أصل أنه اصطلاح كمان يعني ليس المعنى الشرعي. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم ولكن قولوا قد قضينا الصلاة <تصفيق> هذا مرعال الألفاظ حتى إن لم يكن المقصود فيها المعنى السيء قال عن أبين رضي الله عنه أن آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال من جنسكم عربي مثلكم نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائه من لدن آدم سفاح كلهم نكاح قرأ أبو عمر حمزة والكسائي وخلف وهشام لقد جاءكم بإضغام الدال في الجيم والبقون بالإظهار وتقدم في سورة البقرة عزيز عليه ما شديد عليه عنتكم أي مشقتكم ما مصدرية حريص عليكم حتى لا يخرج أحد منكم عن اتباعه بالمؤمنين رؤوف الرحيم ومعنى رؤوف مبالغ في الشفقة وتقدم اختلاف القراء في رؤوف عند قوله إنه بهم رؤوف رحيم فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فقل حسبي الله كافي وناصري لا إله إلا هو عليه توكلت واعتمدت فلا غرج غيره وهو رب العرش العظيم وخص العرش بالذكر إذ هو أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره وهاتان الآيتان لم توجد حين جمع المصاحف إلا في حفظ خزيمة ابن ثابت فلما جاء بهما تذكرهما كثير من الصحابة وقد كان زيد يعرفهما ولذلك قال فقدت آيتين من آخر سورة التوبة ولو لم يعرفهما لم يدري هل فقد شيئا أم لا فإنما أثبتت الآيتان بالإجماع لا بخزيمة وحده يعني هو يذكر القصة مضمنة جواب الشبهة قال ورويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزولها خمسة وثلاثين يوما والله أعلم قال سورة يونس مكية إلا ثلاثة آيات من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وأيها مائة وتسع آيات وحروفها سبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون حرفا وكلمها ألف وثمانمائة واثنتان وثلاثون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم را. قال ابن عباس والضحاك معناه أنا الله أرى وتقدم الكلام في حروف الهجاء أول سورة البقرة قرى أبو جعفر بتقطيع الحروف على أصله وأمال الراء هنا وفي سورة هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر أبو عمر هنا فعل أماله أبو عمر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم فرواها الأزرق عن ورش بين اللفظين والباقون بالفتح تلك إشارة إلى الكتب المتقدمة أي إنها في القرآن معنا آيات الكتاب القرآن الحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنكر المشكون نبوته وتعجبوا من ذلك وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فنزل تكان استفهام إنكاري للناس عجبا والعجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة وعجبا خبره كان واسمها أن أوحينا المصدر المؤول هنا أن أوحينا هو اسم كان أن أوحينا المعنى أعجب أهل مكة من إيحائنا إلى رجل منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أن أنذر الناس أعلمهم مع التخويف وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق قال عمل صالح قدموه عند ربهم مكتوب هنا عندنا ووضيف القدم إلى كذا في الأصل والصواب عملا صالحا الصدق وهو نعته طبعا واضح هنا أن الكلام فيه أن الكلام هنا كأن المحقق كان كاتب شيء مثلا على حاشية الكلام كان المفترض هذا يكون في الحشاء ودخل في نص الكلام وكذا في الأصل ده كلام المحققين هي وأضيف القدم صوابها وأضيف القدم إلى ونشط من أول كذا لغاية صالحة وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته كقولهم مسجد الجامع وحب وحب الحصيد على الآية اللي هو إضافة الشيء إلى نعته مسجد الجامع وهو المسجد الجامع حب الحصيد الحب الحصيد نشوف بأنه الحصيد فوأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته تقولهم مسجد الجامع وحب الحصيد قال أبو عبيدة كل سابخ أظن كده واضح ال ال الجملة يقول كذا في الأصل والصواب عملا صالحا واضح أن هذا أصلا كان في حاجة تانية يعني هذا في موضع آخر ربما كانت فوق مثلا أن لهم قدم صدق يقول عمل صالح قدموه يكون المحقق مثلا وضع هنا حاشية الكذا في الأصل والصواب عملا صالحا على اعتبار ان, أن لهم قدم صدق عملا صالح يعني على أساس إنه هو, هو ما يتألف فيه كذا في الأصل والصواب كذا عادي يعني يكون في التفسير باعتبار وكأنه يقول هو عمل صالح قدموه مثلا نحو هذا أو جملة جديدة مبتدا فيها يعني المقص الكلام هنا واضح. قال أبو عبيد كل سابق من خير أو شر فهو عند العربي قدم يقال لفلان قدم في الإسلام قال الكافرون إن هذا لساحر مبين قرى ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف لساحر بألف بعد السين وكسر الحاء والمراد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الباقون بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف سحر والمراد القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض التي هي أصول الممكنات في ستة أيام ثم استوى على العرش بلا كيف تقدم الكلام فيه في سورة العراف يدبر الأمر يقضي أمر الخلائق برزقهم في الدنيا وحسابهم في الأخرى ما من شفيع يشفع لأحد إلا من بعد إذنه رد على من زعم أن الألهة تشفع لهم عند الله وإثبات الشفاعة لمن أذن له ذلك الله الموصوف بتلك الصفات ربكم لا شريك له فاعبدوه وحدوه لا تذكرون قال تتعذون قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عاصم تذكرون بتخفيف الذل حيث وقع والباقون بالتشديد تذكرون إليه مرجعكم جميعا لا إلى غيره وعد الله حق صدق لا خلف فيه نصب على المصدر أي وعدا حقا إنه يبدأ الخلق أن يخلقه ابتداء ثم يعيده ميتا ثم حيا للجزاء قرى أبو جعفر أنه بالفتح على معنى لأنه وحين لا يبدأ بأنه, لا يبدأ بأنه قال والبقول بكسر الألف على الاستئناف على قرات الجمهور يبدأ بأنه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد بالعدل والذين كفروا لهم شراب من حميم قال ماء حار قد بلغ نهاية الحر وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم هو الذي جعل الشمس ضياءا بالنهار وقرأ قنبل عن ابن كثير ضياء بهمزتين بينهما ألف والبقون بياء مفتوحة بعد الضاد والقمر نورا بالليل أي خلق الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور والضياء أقوى من النور وقدره أي القمر قدر سيره منازل لأن القمر يعرف انقضاء لأن بالقمر يعرف انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس ومنازل القمر 28 وعشرون منزلًا وأسماءها الشروطين والبطين والثرية والدبران والهقع والحنعة والذراع والنسرة والطرف والجبهة والزبره والصرفة والعواء والسماك والغفر والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية وفرع الدول الدلوي المقدم وفرع الدلوي المؤخر وبطن الحوت ويسمى الرشاء وهذه المنازل مقسومه على على البروج وهي أثناء عش برجن. الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو ويسمى الدال والحوت فكل برج منزلان وثلث ينزل القمر كل ليلة منزلا منها ويستتي ليلتين إن كان الشهر ثلاثين وإن كان تسعا وعشرين فليلة واحدة فيكون انقضاء السنة مع انقضائها قال لي تعلموا بذلك عدد السنين والحساب قال حساب الأشهر والأيام ما خلق الله ذلك المذكور إلا بالحق أي بالحكمة البالغة ولم يخلقه عبثا يفصل الآيات لقوم يعلمون فإنهم المنتفعون بالتأمل فيها قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب حفصا عاصم يفصل بالياء لقوله ما خلق الله وقرأ الباقون بالنون على التعظيم فيكون في التفات ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من أنواع الكائنات لا آيات لقوم يتقول لأن المتقين هم, هم المنتفعون بالتفكر في خلق الله تعالى إن الذين لا يرجون لقائنا لا يتوقعونه لإنكارهم البعثة ورضوا بالحياة الدنيا وهذه ونظائرها لا يرجون ان تفسر لا يرجون لا توقعونه أو لا يخافونه أو على ان الكلام في الرجاء أنه يفسر على غير ظاهري في أكثر موضع في القرآن في تراكيب قريبة من هذا يعني تفسر لا أكثر من طريقة أو أكثر من وجه في تفسيره هنا ذكر فسر بأحد هذه الأوجه لا يرجون لقاءنا قال لا يتوقعونه ورضوا بالحياة الدنيا فاختروها وضمأنوا بها سكنوا إليها سكون من لا يزعج والذين هم عن آياتنا أدلتنا غافلون لا يتفكرون فيها أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم أي يسددهم بساب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة تجري من تحتهم الأنهار أي بين أيديهم في جنات النعيم دعواهم فيها أي دعاؤهم لأن اللهم دعاء سبحانك اللهم عما لا يليق بعظمتك وجلالك وتحييتهم فيها سلام اي يحيي بعضهم بعضا بالسلام وآخر دعواهم بعد التسبيح أن الحمد لله رب العالمين يريدوا يفتحون كلامهم بالتسبيح ويختمونه بالتحميد ولما استعجل المشكون العذاب نزل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم أي تعجيلا مثل استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم قرأ ابن عامر ويعقوب لقضى بفتح القاف والضاد وقلب اليأي ألفا أجلهم نص مفعول لقد إليهم أجلهم المعنى لما تهم الله وقرأ الباقونا بضم القاف وكسر الضادي وفتح الياء أجلهم بالرفع مجهولا أي عجلنا لهم ما دعوا به من الشر كما نعجل لهم ما طلبوا من الخير لهلكوا هذه لو لو عدلنا لهلكوا لو عدلنا مكتوبة هنا وعدلنا لو عدلنا لهم ما دعوا به من الشر كما نعجل لهم ما طلبوا من الخير لهلكوا فالخص لا يفعل إلا ما يريد فنذر الذين لا يرجون لقائنا قال لا يخافون البعد بس هنا فسر لا يرجون لقاءنا فسر إيه لا يخافون مختلف ففسر مختلف عن فتام وفش داعي مثل هذا لا داعي ل في طغيانهم يعمهون قال إمهالا لهم واستدراجا وإذا مس الإنسان الضر الشدة دعانا لجنبه أي على جنبه أو قاعدا أو قائما المعنى دعانا في جميع حالاته لأن الإنسان بد له من اطجاع أو قيام أو قعود فلما كشفنا دفعنا عنه ضره مرة مضى ونسي ما كان فيه من البلاء كأن لم يدعونا إلى ضر مسه واستمر على طريقته الأولى قبل أن يمسه الضر كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر عند الرخاء ولقد أهلكنا القرون من قبلكم يا أهل مكة لما ظلموا بالتكذيب وجاءتهم رسلهم بالبينات بالشواهر الدالة على صدقهم قرى ابو عمر رسلهم باسكان السين وكذلك رسلنا حيث وقع والباقون بضم السين وما كانوا ليؤمنوا عطف على ظلم كذلك أي كما أهلكناهم بكفرهم نجزي نهلك القوم المجرمين الكافرين بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم ثم جعلناكم خلائفا أي خلفا في الارض خطاب للذين بعث إليهم صلى الله عليه وسلم من بعدهم من بعد المهلكين لننظر كيف تعملون فنعاملكم على مقتضى أعمالكم ولما كان القرآن ينزل بذم الأصنام وعبديها؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد أن نؤمن بك فأتي بقرآن غير هذا لا تذم فيه آلهتنا فنزل وإذا تتلى عليهم آيات بينات قال الذين لا يرجون لقائنا يعني المشركين أتي بقرآن غير هذا كتاب آخر ليس فيه ما نكره من معايب آلهة له ابن كثير بقران والقران كيف أتى بالنقل نقل الهمزة نقل الحركة الهمزة أقصد أو بدله قال غيره فاجعل مكان آية رحمة آية عذاب وبالعكس قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يكون لي ما ينبغي لي ولا يجوز أن أبدله من تلقاء نفسي أي من عندها إن أتبع إلا ما يوحى إلي فيما أمركم به وأنهاكم عنه إني أخاف أن عصيت ربي بالتبديل عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قرى الكوفيون وابن عامر ويعقوب لأن نفسي إن إني أخاف بإسكاني اليائف الثلاثة وثقهم ابن كثير في نفسي والباقون وهم نافع أبو جعفر أبو عمر بالفتح وثقهم ابن كثير في لي وإني لو شاء الله ما تلوته عليكم يعني لو شاء ما أنزل القرآن علي ولا أدراكم به قرأ ابن كثير برواية قنبل ولا أدراكم بالقصر على الإيجاب أي ولا أعلمكم به على لساني غيري ولكنه من علي بالرسالة وقرأ الباقون بإذات الألف على أنها لا أنا فيها. ولا أدراكم أي ولا أعلمكم به على لساني ولا ترككم نلاحظ أن في قراءة فيها إثبات وفي قراءة فيها نفي ولكن الإثبات على شيء في التفسير والنفي على شيء ولا أعلمكم به على لساني ولا ترككم على كفركم. المعنى ان الأمر بمشيئه الله لا بمشيئتي حتى أجعله على نحو ما تشتهونه وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف ورش عن نافع وبك عن العاصم ادراكم أدراك بالاماله حيث وقع واختلف عن بذكوان راوي ابن عامر فقد لبثت فيكم عمرا ظرف أي مقدر عمر وهو أربعون سنة من قبله من قبل نزول القرآن لا أتله ولا أعلم أفلا تعقلون أنه ليس من قبله ولبث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قبل الوحي أربعين سنة ثم أوحي إليه فأقام بعد الوحي ثلاث عشرة سنة ثم هاجر فأقابل مدينة عشر سنين وتوفي وهو ابنه ثلاث وستين سنة وكانت وفاته يوم الاثنين وفرغ من جهازه يوم الثلاثاء ودفن في ليلة الأربعاء في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة الشريفة وكان مرضه ثلاث عشرة ليلة صلى الله عليه وسلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا أو ولدا أو كذب بآياته بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يفلح المجيمون لا ينجو المشيكون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن عصوه ولا يغفعهم إن عبدوه يعني الأصنام فإنها جماد لا تقدر على نفع ولا ضر ويقولون هؤلاء الأوثان شفعاءنا عند الله تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة إياكم بعث هذا معلق على الآخرة يعني هم لا يؤمنون بالبعث والآخرة فهؤلاء شفعاءنا عند الله هم يقولون هل هم يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله أن يشفعون لنا في الآخرة لأنهanda لا يؤمنون بالبعث هؤلاء شفعاءنا عند الله وأنا ضائرها من كلام المستقيل ما عنهم بيحمل على أنه في الدنيا ويسأل الشيء في الدنيا يجعله شفيع له عند الله في مطلوبه من الدنيا طب وبالنسبة للآخرة إن كان بعث ستنقذنا ولكنهم لا يبنون بالبعث قل تنبئون الله قال أخبرونه بما لا يعلمه أي أخبرون الله أن له شريكا أو عنده شفيعا بغير إذنه أفي تقريع وتهكم بهم والله لا يعلم لنفسه شريكا في السماوات ولا في الأرض ثم نزى نفسه وقدس عن الشرك فقال سبحانه وتعالى عما يشركون قرأ حمزة والحسائي وخلف تشركون بالخطاب والبقون بالغيب وما كان الناس إلا أمة واحدة على دين الإسلام فاختلفوا تفرقوا أديا مختلفة ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يقضي بينهم دون القيامة لقضي بينهم عاجلا فيما فيه يختلفون بإهلاك المفطل وإبقاء المحق ويقولون يعني أهل مكة لولا هلا أنزل عليه ايه من ربه من الآيات التي نقترحها فقل إنما الغيب لله هو المحيط بعلمه فانتظروا نزولها إني معكم من المنتظرين لما يفعل الله بكم وإذا أذقنا الناس قال كفار مكه رحمة راحة من بعد ضراء شدة مستهم إذا لهم مكر في آياتنا بالطعن عليها والاحتيال في دفعها قرأ أبو عمرو من بعد ضراء بإضغام الدال في الضاد قل الله أسرع مكرا أي مجازاه إن رسولنا الحفظة يكتبون ما تمكرون قرأ روح عن يعقوب يمكرون بالغيب والباقون بالخطاب هو الذي يسيركم يحملكم في البر على الظهور والبحر على السفن قرأ أبو جعفر وابن عامر ينشركم بفتح الياء ونون ساكنة بعدها وشين معجمة مضمومة من النشر وكذلك هي في مصاحف أهل الشام وغيرها وقرأ الباقون بضم الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها هياء مكسورة مشددة من التسير وكذلك هي في مصاحفهم يسيركم يا حتى إذا كنتم في الفلك السفن الواحد والجمع سواء وجرين بهم أي السفن بالناس بريح طيبة لينة الهبوب وفرحوا بها بتلك الريح جاءتها أي ريح عاصف شديدة الهبوب وجاءهم يعني ركبان السفينة الموج من كل مكان وهو حركة الماء واختلاطه وظنوا أنهم أحيط بهم أهلكوا جعل إحاطة العدو بالحي مثلا في الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين دون أوثانهم يقولون لئن انجيتنا من هذه لنقول لنقولن من الشاكرين لك بالإيمان فلما أنجاهم إجابة لدعائهم إذا هم يبغون يفسدون في الأرض بغير الحق مبطلين فيه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أي وباله راجع عليكم ثم ابتدأ فقال متاع الحياة الدنيا قراءة العامة متاع بالرفع خبر ابتداء مضمر أي هذا متاع المعنى إنما بغيكم على أمثالكم منفعة الحياة الدنيا لا بقى لها وقرأ حفص عن عاصم متاع بالنصب أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا في فنائها وزوالها طان هو هنا في العبارة في التفسير مش يعني العبارة بسبب النقل عن أكثر من مصدر فيها يعني مزج بين الأقوال بطريقة قد يكون يعني غيرها أكثر تحريرا يعني هنا يقول قراءة العامة متاع بالرفع خبر افتداء مضمر أي هذا متاع طيب. المعنى إنما بغيكم منفعة الحياة الدنيا إنما بغيكم على أمثالكم يعني صار على أنفسكم ليس خبرا لبغيكم إنما بغيكم على أمثالكم منفعة الحياة الدنيا ف وهذا مختلف يعني حتى في في في الابتداء في الابتداء لو متاع خبر ابتداء مضمر أي هذا متاع يعني إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا هذا متاع الحياة الدنيا ممكن يبدأ بهذا لكن من من لا يجعل على أنفسكم خبر بغيكم ويقول إن العبارة معناها إنما بغيكم منفعته يعني إنما بغيكم على أنفسكم منفعته الحياة الدنيا فهذا مختلف يعني هذا مختلف عن السابق على الكلام واضح وتعليل هذا بفكرة المقرأ عن أكثر المصدر هذا ليس تعليلا عاما لأي حد ممكن يقع منه مثل هذا ولكن يعني ممكن نقول هذا يعني ما وقفنا على نظائره أثناء قراءة الأجزاء السابقة من التفسير يعني ده بيحصل كثير في تكرر كثيرا في التفسير أقصد في تفسير علمي طيب يقول وقرأ حفصا عن عاصم متاع بالنصب أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا في ثنائها وزوالها ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء عليه إنما مثل الحياة الدنيا في زوالها كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي التفى واشتبك بسببه حتى خلط بعضه بعضا أي نبت بالماء من كل لون مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والأنعام من الحشيش حتى إذا أخذت الأرض زخروفها زينتها بالنبات والزينت بالزهر وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون مما بفعتها أتاها أمرنا قضاءنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا شبيها بما يحصد من الزرع كأن لم تغنى بالأمس أي كأن لم تعمر بالزمان الماضي والمغاني المنازل فالغني بالمكان أي نزل به كأن يغنوا فيها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فإنهم منتفعون بها والله يدعو إلى دار السلام قال الجنة لسلامتهم فيها ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم هو الإسلام وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين في قوله يشاء إلى صراط المستقيم في سورة البخرة للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ولا يرهق يغشى وجوههم قطر غبار جمع قطر ولا ذل هوان أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دائمون والذين كسبوا السيئات مبتدأ خبره جزاء سيئة بمثلها أي لهم مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم مانع كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا من الليل مظرمة قال حال مظرما يعني التعامل فيها أغشيت قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب قطعا بإسكان الطاء أي جزءا واحدا والباقون بالفتح جمع قطعا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هو لما ذكر ان مظلما حال العمل فيها أغشيات اين صاحب الحال طيب هو لما ذكر إنه مظلماً حال والعمل فيه أغشية فهو صاحب الحال الليل صاحب الحال الليل قطعا من الليل والحل من الليل مظلما منصوب العمل فيه أغشية على ما ذكر هنا و الكلام هنا طبعا هو لإني قطعة قالوا إن هي لو كانت حال لو كانت حالا من قطعا يبقى مظلمة. ولكن لما جاءت وطبعا في إذا كانت من قطعا تحتمل ان تكون حالا تحتمل أن تكون نعتا طبعا الاشهر ان تكون نعت باعتبار ان قطعا نكرة ومفرما تكون نعتا لها او قد تكون حالا باعتبار ان هو ان النعت هنا وكانه ان المنعوت وكانه خصص قطعا من الليل فكأنه خصص مفرما ممكن تكون حالا منها هذا التنبيه يعني اريد عليه هذا هذا النقاش هذا النقاش على قراءة قطعا من الليل ماشي على قراءتي قطعا من الليل اللي هو على الجمع اللي هو قرأة الجمهور تمام بخلاف الكلام في قراءه قطعا أي جزء واحدا قطعا مذهبا قطعا مذهبا ممكن تكون نعت لقطعا أو حال ماشي لو حد حيقول إن هي حال بالكدا يعني الامرة يكون في اهون يعني لكن الثاني هو الاشكال فيه الليل الانتقال لي الليل هنا من أسبابه إن قطعا الأصل فيه الحل منها أو النعت منها أن تكون مهремة طيب عمدا يعني المقصود هنا الفرق القراءة القراءة تفرق هنا في الكلام في عرب مهذما وين من إيه ويوم نحشرهم جميعا يعني الفريقين ثم نقول الذين اشركوا مكانكم اي ثبوتوا مكانكم انتم وشركاؤكم اي الهاتكم لا تبرحوا حتى نرى ما يفعل بكم فزيلنا فرقنا بينهم بعد اجتماعهم في الموقف وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا وذلك حين تبرأ كل معبود من دون الله ممن عبده وقال شركاؤهم يعني الاصنام ما كنتم اينا تعبدون بطلبتنا يعني ما طلبنا منكم ذلك فيقولون بلى كنا نعبدكم فتقول الاصنام فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم إيانا لغافلين ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل قال الله تعالى هنالك في ذلك اليوم تبلو قرأ حمزة والكسائي وخلف تتلو بتائين من التلاوة أي تقرأ كل نفس صحيفتها وقرأ الباقون بالتاء والباء من البلوى أي تختبر ومعناه ظهور أثر العمل كل نفس ما أسلفت قدمت من العمل وردوا يا الله إلى حكمه فينفردوا فيهم بالحكم مولاهم الحق قال ربهم حقيقة والمتولي جزاءهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله والما من من السماء بالمطر والأرض بالنبات أم يملك السمع والأبصار من يستطيع خلقها ومن يخرج الحي من الميت الإنسان من النطفة والمؤمن من الكافر ويخرج الميت من الحي عكسه. النقطة من الإنسان والكفر المؤمن. قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحسن عن عاصم الميت بتجدي اليا والباقون بالتخفيف وما يدبر الأمر يقدره ويقضيه فسيقولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء إذ لا يقدرون على العناد في ذلك. فقل لهم يا محمد أفلت تتقون عقابه فتسلمون أو فتسلمون حسب. فذلكم أي الفعال لهذه الأشياء الله ربكم الحق الذي لا ريب في صحته فماذا بعد الحق إلا الضلال لا وسطة بينهما فأن تصرفون عن الحق إلى الباطل كذلك أي مثل ذلك الحق حقت كلمة ربك وكان يحدث كلمة حقت من هنا يعني هو حقت في الآية كذلك أي مثل ذلك الحق مثل كيف ذلك الحق هي ذلك بيذكر اسم الإشارة على ما يعود ذلك الحق كذلك حقت كلمة ربك أي ثبتت على الذين فسقوا تمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون أي حق عليهم انتفاء الإيمان قرأ نافع وابو جعفر بن عامر كلمات بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد قل هل من شركائكم أي معبوديكم من يبدأ الخلق ينشئه ثم يعيده من بعد الموت فإن أجابوك وإلا قل أنت الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون تصرفون عن الهدى. فإن أجابوك وإلا هذه تذكر في تفسير الآيات اللي فيها سؤال موجه للكفار. ثم قل واتي الجواب. فقول فإن أجابوك وإلا قل. وهذا سبق معنا في سورة الأنعام يعني يذكر في سورة الأنعام. قل هل من شركائكم من يهدي؟ قال يرشد إلى الحق. فإذا قالوا لا ولا بد له من ذلك. قل الله يهدي الحق. يقال هديته للحق وإلى الحق واستعمل هنا اللغتان يعني الآية فيها إلى الحق وللحق أفمن يهدي إلى الحق احق ان يتبع أما لا يهدي أي يهتدي قرى ابن كثير وابن عامر وورشع بفتح الياء والهاء وتشديد الدال وأبو جعفر كذلك إلا أنه بإسكان الهاء من اهتدى يهدي التاء في الدال بعد نقل حركتها وقرأ أبو عمر وقالون عن نافع باختلاس فتحة الهاء تخفيفا والتعليل فيه كالذي قبله وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال من هدى يهدي غيره وقرأ يعقوب وحفص عن عاصم بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال مبالغة لأنه أضغم التاء في الدال ولم يلقي حركتها على الهاء فاجتمع ساكنان فكسرت الهاء لالتقاء الساكنين وروى أبو بكر عن عاصم بكسر الياء في الأول اتباعا للهاء مع التشجيد والتعليل فيه كالذي قبله ومعنى القراءات كلها واحد إلا يهده قال المعنى الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي بنفسه إلى مكان ينتقل إليه إلا يهده يهدى أن ينقل فما لكم كيف تحكمون بما يقتضي صريح العقل بطلانه وما يتبع أكثرهم فيما يعتقدون إلا ظنا أي تقليد آبائهم والمراد بالأكثر جميع من يقول ذلك إن الظن لا يغني من الحق شيئا أي لا يعمل عمله المعنى لا يقوم الظن مقام التحقيق إن الله عليم بما يفعلون وعيد على اتباعهم الظن وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله أي وما كان هذا القرآن افتراء من الخلق ولكن تصديق الذي بين إليه أي قبله من الكتب المتقدمة وتفصيل الكتاب أي تبيين أحكامه لا ريب فيه من رب العالمين لا شك في نزوله من قبل الله تعالى أم يقولون افترى؟ أي بل يقولون أي اختلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ومعنى الهمزة فيه الإنكار ألفأتوا بصورة مثله شبه القرآن في الفصاحة والإعجاز على وجه الافتراء لأنكم عرب مثلي وادعوا من استطعتم قال من تعبدون من دون الله ليعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين أن محمدا اختلقه صلى الله عليه وسلم ثم بين عجزهم بقوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ولما يأتيهم تأويله أي ولم يأتيهم حقيقة عاقبة التكذيب بالنزول العذاب بهم يعني التأويل وقوع الشيء كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أي آخر أمرهم الهلاك وفي معنى قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه من الأمثال الدائرة على أنسن الناس من جهل شيئا عاداه ومنهم أي المكذبين من يؤمن به قال سيؤمن بالقرآن ومنهم من لا يؤمن به أبدا وربك أعلم بالمفسدين أي من يصر على الكفر وهو تهديد له وإن كذبوك يا محمد فقل تحذيرا لعملي أي ثواب عملي في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى ولكم عملكم اي جزاؤه من الشرك أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أي لا يؤاخذ أحد بذنب أحد فمن حملها على ظاهرها نسخها بآية السيف اللي هو حيبقى فيهن الموادعة ويذكر أنها منسوخة على, على قول من يذكر في ذلك يذكر نسخ آيات الموادعة قال ومن تأولها بالجزاء كما ذكروا هنا قال ثواب عملي وجزاء عملك من الشرك ومن تأولها بالجزاء فثابت لأن الجزاء ثم يكون ومنهم يستمعون إليك بظواهرهم وقلوبهم لا تعي شيء مما تقوله وتتلوه من القرآن ولهذا قال أفأنت تسمع الصم ما يريد سمع القلب ولو كانوا لا يعقلون ظاهره الاستفهام ومعناه النفي ومنهم من ينظر إليك تعجبا منك بابصارهم دون بصائرهم قيل نزلت في المستهزئين، افانت تهدي العمية أي عمل أي عم القلب ولو كانوا لا يبصرون قرن عدم العقل بعدم السمع وبعدم البصر عدم الإدراك تفضيلا لحكم الباطن على الظاهر إن الله لا يظلم الناس شيئا لأنه في جميع أفعالهم متفضل وعادل ولكن الناس أنفسهم يظلمون بمخالفة أمر خالقهم قرأ حمزة والكسائي وخلف ولكن مخففا الناس رفعا ولكن الناس والباقون بالتجديد والنصب ويوم أي واذكر يوم يحشرهم قال وعيد بالحشر وخذيهم هنا يعني أثبت في التفسير نحشرهم على قرارة الجمهور تمام؟ قال ويوم نحشر معيد بالحش وخزيهم قرأ حفصا عاصم يحشرهم بالياء والباقون بالنون كأن لم يلوث إلا ساعة من النهار قال يستقصرون مدة لبثهم في قبورهم يتعارفون بينهم أي يعرف بعضهم بعضا عند خروجهم من القبور قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي بالعرض على الله وما كانوا مهتدين في علم الله واما نريانك يا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الذي نعذهم من العذاب او نتوفيانك قبل تعذيبهم فإلينا مرجعهم في الاخره ثم الله شهيد على ما يفعلون فيجزيهم به قال وثم بمعنى الواو والمعنى فممكن ان ثم بمعنى الواو يقصد انها ليست على ترتيب ليست فيها ليس فيها تراخي زمني يعني والا فممكن يقال فيها نافيه ترتيب اخبار أو تراخي في الرتبه قال والمعنى إن لم ترى في أعدائك ما يسرك هنا فستراه ثم ولكل أمة من الامم الماضية رسول يبعث إليهم فإذا جاء رسولهم فكذبوه قضي بينهم بالقصد بالعدل وهم لا يظلمون لا يعذبون بغير حجة تلزمهم ويقولون يعني المشركين استهزاء متى هذا الوعد بقيام الساعة إن كنتم صادقين تطاب منهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قل لا أملك لنفسي لا أقدر لها على شيء ضرا ولا نفعا أي دفع ضر ولا جلب نفع إلا ما شاء الله أن أمليكه لكل أمة أجل مدة معلومة إذا جاء جلهم وقت فناء أعمارهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلا تستعجلوا فسيحين وقتكم واختلاف القراء في الهمزتين من جاء جلهم كاختلافهم فيهما من ولا تؤتوا السفهاء أموالكم في سورة النساء قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا ليلا أو نهارا حين اشتغالكم بطلب معاشكم ماذا يستعجل منه المجرمون استفهام معناه التهويل أي ما أعظم ما تستعجلون به وستندمون عن الاستعجال وتعرفون خطأه ثم إذا ما وقع يعني إن أتاكم عذابه آمنتم به أي بالله حين لا ينفعكم الإيمان هل الآن تؤمنون استفهام توبيخ وقد كنتم به تستعجلون استهزاءا قرأ نافع أبو جعفر قال آن بفتح اللام من غير همز ألانة والباقون بإسكان اللام وهمزة بعدها وأجمعوا على مد آل آن لأن همزة استفهام دخلت على همزة, وصل، همزة الوصل لتفرق بين الاستفهام والخبر وأجمعوا على عدم تحقيقها لكونها همزة وصل وهمزة الوصل لا تثبت إلا ابتداءا وأجمعوا على تليينها واختلفوا في كيفيات فقال كثير منهم تبدل ألفا قالصة وقال آخرون تسهل تسهل بين بين وكذا الحكم في آه الآن وقد عصيت وفي قل آه الله أذن لكم ثم قيل الذين ظلموا قال بالشرك توبيخا لهم ذوقوا عذاب الخلد المؤلم على الدوام هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون في الدنيا